تأكيد يا تأكيد القسمة يا بعدين سين دا سين ده تأكيد كتبناه نلا أقصيمه يعني سين ده نعم يعني سين ده قينم بدرس ده مش ده سين ده ستيرا قينم ألفون نازب على ستيرا معناه كذي خناس نازر يعني يعني كذي كذا زي ها فاز ما فتت ذكر اخو داكر انا باه هنا هذا الشيء يدير كما هنا نومي الى شاء الله عاملين سين دب باش تاس بوا استيرو كما بيت ها ها هذا زر نوبي لا كبازير يعني نوبي نبا لما نقول جنو شتا فاستير او جي شن وشبيتينه بدري شتا نشاور من بيدكركير بيشي لما هل جواري الكنسي هل يعني شن استير هل يعني يا ستينه 200 هل يعني يا وام علي راسلناخذ الى بيت عبد الله بن عباس بجن فلا اقسم بالقنص الجواري الكنسي وجدت هي النجوم استباء تيرن تكنس بالنهاري وتكنس بالليل يعني روجيت هنا بشاتن ونامين او شفيش دار كيبن فلا اقسم بالقناسي رب العالمين سيديد خنيت بواستير عمد روجه تنا فشارتن و بذبن و الجواري و الكنسيش يعني شبهت ياردن واشكرات بن و تنا والليل إذا عسعسا رب العالمين سيديد بشبهشت خنيت از شبه كما إذا عسعسا يعني إذا أقبل بظلامه يعني ماخد دس بيتكت طاليوتيا بشرتك و دس بيتكت وطاري دي والصبح اذا تنفس اسيميره بالعالمين بس بيدش حي بس اس بيدش كما وقت تشريت التنفس يعني وقت داس بيدته روندي تنفس يعني روندي هذا جابوا سين دي ان بو لقول رسول كريم انه بحث شيء ان بو حتى ابو تشي روح ما في بحث القرآن يعني؟ يعني إن القرآن لقول رسول كريم يعني أفقرانا وابو بعمربي تصل الله عليه وآله وسلم أبا أخفنا بعمربك يا قاصدك يا رسول يعني قاصد كريمش يعني بفدرة إيه هذا بحثك يا جبريل يا جبريل يا رسول يا بحث جبريل وما قالوا قسم ما تبصرون وما لا تبصرون انه لا قول لرسول كريم غير جئنا فيه وهذا الدي ويت تدب جيف بقوة عند العرش ماكين أذا صفة جبرينا أما نأخذ قرآن ذاهتي بس بعبري شيء الله عليه وسلم الصفتات دينا بعبري رسول كريم هو قرآن أخفناك <تصفيق> الله عليه وسلم آقای کاهنها، خیبکها، همیشه شیطان بودی دیدن. به هند در ابر الاعمی ایران سیند باشتن خال، استیر، و شبه، و روزه، و باشتن آبته. افقرانه لودی کاهنها و خیبکها و پیغمبرین علیه السلام. اما آخفنام من امید دارم که من امید قاصدکی که جبریل علیه السلام کریمین. هم اصفهانگیه، جبریلی. یعنی قدره، کریمین. يعني بقدر الله رب العالمين وهذا صفات الله عليه وسلم إنه لقول كريم رسولي رسولي رسول كريم يا يعيه يعيش چكما دو رسولي تهي رسول هاي چه ملايكات و رسولي شه هاي بشار رسول ملايكة جبريل كابو بهم بلتين الله عليه وسلم ما بين رب العالمين وكه رب بشري محمد صلى الله عليه وسلم ورسول البشر محمد صلى الله عليه وسلم أجد جبريل بطنيت بكيب بيشتبه بو أمتخب وميهدد جهد دو تصفاته كريم يعني بقدر فيه قوة يعني صاحب قوة يعني رحس جبريليا يعني جاله كيب قوة أجد صفات دوية جبريليا النووي صراته رب العالم بيجي في صلى الله عليه وسلم من جبريل ديت له ستمائة جناح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 يعني جبريل لا لي رب العالمين يشهي قدر يقوي <تصفيق> التويبات لي هاي ماكين يعني ذو مكانة عظيمة يعني جاء كيف قدر هاي قدر فيها موازنة لا لي رب العالميني جبريلي هذي صفاته شان دبوا الصياب <تصفيق> <تصفيق> مطاع أبى يشوريها <تصفيق> يعني ما له كده عثمان هم ممكن يأخذ دني هرشت كده بيجيت جبريل ما له كده هم مش كان دني ما تبي عم برس الله وعليه السلام بشتى العالمين إيه خوج فيها لبيش تجبريلي تفلان كاس خوج ببيت. تجبريل خوج بتقوم له ذاك. بيش تينج تجبريل ليش لبيش تأهل عثمان هما ملا يتبع هما لبيش الله يحب فلانا فأحبه. بشتى العالمين فلان كاس ببيت هم وش قراش كن؟ وش ببيت؟ فيحبه أهل السماء. إيه هم وش يش كي؟ أموكوش أخوذانا جبريلي هم أهلي عثمان هم أفمر في ماندار يخوش بها بها ندي رب العالمين يقولوني مطاعن يعني هالشتكت بيجيد أهلي عثمانا هموشت لأن ملايكات أموكوش أخوذانا ثم أمين ثم معنى شيئا يلقيهم يعني يعني ويه يعني منوكا يعني لولي رب العالميني جبريلي يشتفى ی امین چجا خیانته نکرد اوشته خدید بشتی همو گوی جیبجیت کرد اوشته خدید او پیغمبر و محمد صلی الله علیه و سلم چجا خیانته نکیدی همو وقتی خو اینا بوکه پیغمبر صلی الله و سلم اوا صفات چنگ گوی جووی چنده بو چنده بو چنده بو اوا صلی الله علیه مطاعن أمين وبين صفات رب العالمين كيف يدين بجبريني عليه السلام هم صفات رسولنا وملايكات قاصد ما بين رب العالمين وبيعن الله عليه وآله وسلم وما صاحبكم بمجنون رب العالمين بشتي ديار كليبتي اف او حفناء واقع على بال بنبجي صلى الله عليه وسلم او افنار بالعالميه وجبريل يا ناي وجبريل شبو اف بن صفه ناهدهي ايش دي انجي عبر العالمين بما بديار شكات الله عليه وسلم نيچيا يحقوا وراثه بتا او خنكي مكي وقريش او, أو صاحبكم بمجنون يعني ما الدينية. بقولهم يقول هم عاقر ترى، يقول هم ما تيجي أشي ترى، يقول هم ما راض ترى، يقول هم حاق ترى. شو إنك واتقول تبي عمبر صل الله عليه وسلم كذلك ما أسلم من قبلك مراسون إلا قال ساحر أو مجنون. قلت بعمبر صل الله وسلم بعمبر شنو أنتي؟ قلت ودي بي. نور نلقي بعمبر صل الله وسلم قطوة تبين في المكسي. أنا من الترب خني دو بتعلاجك بين تماشوه هي عقلي ولكن يجب ان يكون هناك امر ممكن ان يكون صاحبكم؟ امر يعني ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون بودا امر ممكن هل يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك الله عليه میرے بہاما ایم انتے بہاما راستر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر دوت نہ ہما عاقل تر وقت مسئلہ کد برغش دن نہ جی وی وقت کعبہ خراب کے نیچے کی وقت کی کرے حکم مابین کداں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہا کرے حکم کو بیت برغش شروع کیا چونکہ مابین وہ قبائل قریش لے کہتن کد کی برغش دن تے جی وی نيابي دي بيامبا صل الله عليه وسلم اخواتي ودي اوا هما حقته و هما راسه و هما تي ديا شكره تجعوني هو بيامبا صل الله عليه وسلم عندنا باين بده صاحبكم ني برادرين بوو شو رأ النبي جبريل يعني بيعمل الله سلم جبريل ندينا يعني بحس يا, بحس العالمين يا. الله رب العالمين ينير شو الله رب العالمين ناديك يا عردي ونال كيرش نال إسرام الله عليه وسلم صحابة رحت بيعمل شئ إسرام قلت هل رأيت ربك يا محمد الله سلم ترى ربي قال نور ان أرى. وتبسم من رونا يقديد حجاب أو وما من رب العالمين. وتبى بيرونا الله عليه وسلم رب العالمين, رب العالمين موسى عليه في عم عم الله جديد. الله خدينا ما بنيد الدنيا لا تسودنا ما بنيد حتى تموتوا حتى كانجي حتى تستمرني شو لو اديش هو هذا انا قصدي مني يا ما بستمرني الدرس او شكي خليف بيجي انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا او بابه جاوري عبد الله أوشت مرناك درسنا بس بالي مرناك أسنده ولقد رآه بالأفق المبيني يعني بيعمل سال الله وعليه السلام جبريل ديت أفق عف بوشى ما بين عرض وعثمانة هيدشنا أفق المبيني على كدة يعني بيعمل سال الله وعليه السلام ما بين عرض وعثمانة هيدشنا أفق المبيني الله وعليه جبريل ديت شاسط بعبي بابون ونيه سر شكله كدة سر شكله ملايكتي نقول بيعمل سال الله وعليه السلام ده جبريل هذا ريسر شكله Yes, he is a man. He is a man. And what is he saying? He is a man. He is a man. But he is a man. How many people have been in the world? Two. One is a man. One is a man. He is a man. He is a man. He is a man. He is a man. اشكاف تي الله عليه والسلام وير بيعمسع الله عليه جبريل دي من افقي يعني المبين يعني اشكرا وغصد الافق عثمان هم شنواد بو الله عليه له 600 جناح وما هو على الغيب بضنين انا بحسب الله عليه وسلم. يعني في عباد صل الله عليه وسلم غيب أو وحي أو رب العالمين بفي عباده تنادي أنا بعسي بوه وحيات إنت وحي مو كيا غيب عن نزاعين خدائن شمدة كخدين أقول وما نزاعين جب في عباد صل الله عليه وسلم بوه وحي أو خدابه هنا تي بض بضنين يعني يتشيها ببخيل يعني يرزينيها شجرة كناك اللي في عباد الله عليه وسلم أو شدة خدابه هنا تي شجرة نفشاذي هم ويا آ ہموی اشکرا کہ یہ وقت ہی بود ہر شے کہ خدا وہ پیغمبر بود صلی اللہ علیہ وسلم یہ لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخالکی بود ہا کہ پیغمبر اشتغاش اوردا چہ شدید یا اللہ چے دیتہ مشاقتن او ایت چے پیغمبر د ذکر ہیں ایتو بل پیغمبر د ذکر صلی اللہ علیہ ابس و تولا ان جاءو لعمر پیغمبر یہ بچین اکل ہیں نہ گوزے وہ تو فی فی نفسك ما اللہ مبدیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارب العالمین نہ دودی يا رب العالمين ويا حباب النبي البيرامريكي صلى الله عليه وسلم جابو ابا بكر عف الله عنك لما ادينته لهم اكيد تشتاك بيامبري وشربت وشي بواهته نبشيد اما النبي صلى الله عليه وسلم شروش نبه شردي شروش تشريش نك يا زيد اس نك يا نزيدك يا نك يمكنه چونكي قبل عالمين بيجيد ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق وشاكيك <تصفيق> تشب يامبري صلى الله عليه وسلم زیاد کرده بودنیا لاری خوره بود بود و خدا هم بودیم و منو نبود منو چیله که ربعم جد؟ آله قطعا منو واتین آب عذاب دن واتین چیه واتین؟ آه عرب دلیل گل سری من اکثرا این دچیله دیمیت و به عنبری سعی وسیم چیله که ربعم جد؟ کوچیل اکه یک کلمه بو یک کلمه زیاد ما هو علی الغی بی يعني في عم بل سن الله عليه وسلم او وحياخوده بو هنواتي شجان رزيلاتي تداراتي همو قفيتش راكري وخالكي دياركي بي بياشكراكي قرآت أكود إشي هاي چهت بجد بحثي بيضانين؟ قرآت أكود إشي هاي بيضانين اخت الطاق يهاتي بيضانين اخت الطاق؟ بيضانين يعني اخت الطاق يعني هوا عليف قلده هاي او إشياتي حكام بو بيضانين يعني هنجي بيتيا معنوي يعني بمتهمين يعني بيعبّر صل على الله عليه وسلم تجارة شنا كديا خيانتنا كديا خيانة هالمعنويات ما نزكي شنا نزكي أكل وما هو بقول الشيطان الرجيم يعني أفكر أنا وبيعبّر صلى الله عليه وسلم بخالك الجوتي او وحي بخالك الجوتي أذا خفنا الشيطان نبو يا رب عميد ديكي الرحمة رجيمه يريد كان راح ما خب يدنا با شو كين معدي المشرق قد بي عمري صلى الله عليه وسلم اشيت بتجي قد الشيطان مو دوش جناب الرحمن نفي كرفشته وكفى واقنا الشيطان ان يا بلع ذواب نار بالعالمين يا مكامرتي صلى الله عليه وسلم فاين تذهبون يعني بشتي افهم دسينده بوات ما بوات ما خوانده بوات تجاركم بالقران يحق او وحي بيان بالبوات اللي عم بيعمريها تصا ما رسيا حقا محمد صلى <تصفيق> الله عليه وسلم بيعمبري خديه، شو دف بستين وديان كرامن شجان، شو رأيك تذهبون؟ يعني شو في ما الله عليه وسلم؟ فأين تذهبون؟ معناه يعني شو وراستر في الله عليه وسلم؟ هو ذكر للعالمين، بير هات نوايا ابو عالم ديار حق و راس ابو همو و عالمي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين جيتي بس الله عز وجل نبو قومك بتنيوت لانه نبو ملائكه هم عالمي اديانك بهند قرانش و حق وريكا خلكي هني جبتك هذه حاسكه هذه حاسكه ديريكو حق بوتشين ديريكو راس بوتشين ايه را دار ابراهيم ما الله عليه وعلى وسلم يا عبود ابراهيم او سين دي تراندينتي قران أخفنا من جبدي جبديش الله عليه ما صاحبكم مجنونيش أو رسو رسول بشري كمحمد صلى الله عليه وسلم اي شي شيء شيء يحقق دو شي. ذكر للعالمين هدايت حقي دي وهنده ديه ام ده سو في الله عليه وسلم لمن منكم أن أني استنقي ما دب خيتي سر يكشى سر يفرح وراس. ده هيدي قرآنها شيء تدي سنة الله عليه وآله وسلم. هذا رب العالمين من مشيئته دواهنجو حاسكروا دواهنجو. يعني هم كده कमा के कि फोर्टिमर वीकर दिरे फलान शुक्रिया आफना शो इनो पेवाना बितेचे का बितेम कि हा हम या व हमु चिया हमु ज़ोन मेमरी बिते तक एक बेस्टामन होनिया फोर्टि जा आराक है बखो तुमे आराक बख और वत जद्दद हम कि तु मारे बख हमचिया मेन का का ज़ोन ना और हम ज़ोन ना मेमरी बिते Why ده patients ask if the human rights might change their lives? And I ask them what to say to ما standard them. You ديارك how straight that من شاء achieve Christ, e because كيف having هر to respect ourself, but look good! If everyone finds a way of getting nervous what has discussed, then the path is different. Every one person reveals a lot of the Vedicational غيره وانا هم ضلالته وقال لك وقت ادي الشعب العالمي بما ديار كريم مروف بس ما منيا مروف هم كيف اخويا ان هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا طبعا مش ما بوجود حد برك ديار كريم ريت حقه يا راس ورك الجهنم بالخلد ما منجي ديوت انت شو باش يجي مروف ربنا مش او بقول يجي كيف اخويا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا حاسك ان بقي إيمان إنيد هذا حاسك كده خشبة لي كفر ان هديناه النجدين ما هاد دورك يصير لك إن رب ما يدوب ديارك إن أشكرك إنك استني من يدوب البشر كيف أخو تبغوا او لبقرة إير أجدار أو أو معنا لمن شاء منكم أن يستقيم هذا حاسك لبقو هي تسر تراس وريط حب في دي قران وسنت اما نوف دي قران وسنت دا وقت منو تشي بيوم ربي قوس يال دي نا بيزيدا كد نا بيشريف كد نا بيجن هكا تزيدا ك تو جوي در السبب حقنا شنو هل شياتي برجو له بهند بحث هاد باب شياتي اكلن وهاد باب خراب يات اكلن وقت ام همو به سوره الفاتحه بجن سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبونا هادو بتشيل كتشكربو؟ كيم وزدكير؟ جيا كيم كربو؟ عبادات زاني. زاني بس ناتر عملت نكة، وقت ملفنا في نجاح دين سرطان مستقيم اتوياك جمد عواتب عواتب نزيد هذي نتيجه هذي نكيمه ولو في سائل راني متل ما شاء منكم ياستاخي ملفه بسرمن دير قران وسناتب واتي قران وسناتب متيمه نو بدم زيد كنتدر نو بدم زيد كنتدر نو بدم زيد كنتدر ها رب العالمين this? It is because of public видео in all those Politicians. Even from off we started writing the book paralysated by the Urban Studies. Fern Babaria said, Yes. It was a surprise but the only thing it had left in the world was to give their words. Yes, Lord, you saw the same video as the bad لأنه إذا كان الله هو الذي يخلق، فلا بد أن يكون الله هو الذي ولا إذا كان الله هو الذي يخلق، فلا بد أن الله هو الذي يخلق. هو الذي يخلق، فلا بد أن يكون الله ككي الذي يخلق. إذا كان الله هو الذي أن يكون الله هو الذي يخلق. إذا كان الله ایمانه و عمل صالح و شهادت باش بعد نمی‌رویشی نکن می‌فهمی شک که نشده بر دوام بی سر عبادت رابع عالمی همه رابع عالمیه که ما رو کاری می‌روی کردی توفیع پام روی داد پشتوانیم روی کرد می‌فهمی دشی؟ فندر رابع عالمی دی و ما خوش قوت او نشین شکن نش به نسر بحق و راس اینا نیشا الله اینا کی حس کد؟ و دی حس كان جاي رب العالمين يجده حس كده هكذا ما شكل وما سبب قارين. شكل وما سبب قارين. رب العالمين يجده حس كده. وده مشتاقون يوم القيك. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بإيمان إنا عمل صالحة. رب العالمين شو ليك؟ مشتاقون يوم القيك. وده هدياتنا. الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. أمر بإيماننا إنيد عمل صالحنا كده. شنو ده؟ هدایت نداشت. اگر آبیش ونیا یا گرده آب سبب آن می‌رود. سبب آ کار بینیت، آب عالمین دیاری کار می‌رود و کتوده می‌رود. این دسره پر است. می‌رود سبب آ کار نه بینیت، آب عالمین می‌رود نه این دسره پر است. چونکی ونیا می‌رود بنا حی بر دوام بید، خرابی بر دوام بید و عبادت آنکه، و بیشتری که ونیا ولی با من دعاب که کس هدایت سيئات مرفقها رب إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان بإيمان بنيتي وعمل عمل صالح ده بشتى قدر رب العالمين شليكات بشتى قدر رب العالمين دهداة ده فيش مشى رب العالمين كل رب العالمين أو رب ربه بره هم وكيا هم عالمين وسبب الشر عندنا أو لأن في عالمه هم رأفت بالترسيدة شريدوا رأفت بالاتهمرناء، أتامرف دخا زاندش ليبك رب العالمين استقامي بدتامرفيه، وسال العالمين, رب العالمين إن علينا للهداه. إذا السال ما يعمده صلى الله وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه اجمعين